كروا وتناثرت اشلاءهم وتناثرت فوق الذرى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 هي حرب قديمة هم يحاربون الله ويحاربون رسوله صلى الله عليه وسلم ثاني ندعو لوحدة الكلمة بين العلماء يكون موقفهم واحد ويخدر الناس بهذه المآسي التي تمر بها الأمة ويوجهها توجيها بخطاب معتدل وخطاب قوي وخطاب صادق وخطاب يبرون فيه الذمة الرسالة الثانية لحكام المسلمين أنا أريد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 نريد شجاعه ليس ليس ولا تقل ولا تغير رسالة الإعلام الإعلام الغارق أحيانا في والبذاء والسخ والله والضياع نريد أن يكون علاما إسلامية يبي رسالتنا إسرائيل تقوي نفسها ومن حقها لأن دولة مغتصبة وهم صاينة كما سبق لكنها تقوي نفسها ونحن نكتفي بالشجب والتنديد وفيها بسرائيل وهذا لا دينا في مذكرات من أحنبيجا يقول أنت تقاتل أنت يهودي إسرائيل مغتصبة ومحتلة وهي قضية وهي كذبة هزائفة سوف تزول كما أخبر صلى الله عليه وسلم عن الصهاينة المحتلون أنا عجبي لا ينتهي من تهاون الأمة الإسلامية علماء وحكام وإعلام عن قضيتنا العقدية الكبرى نحن نطالب بالقدس نحن أهل رسالة نحن أهل جهاز إسلامي صحيح ليس إرهاق نحن أهل حق مضاع أهل حق يعني دنس يعني أطفالنا يذبحون ونساؤنا وليس هناك خالد ولا عمر أنا أريد أن يكون هناك موقف و... وموقف إيجابي وليس فقط تنديد بالكلام عملية السلام الآن التي يتسول بها العرب ويعرضونها مستحين ويترجون ويتمنون على إسرائيل أن تقبلها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 بعزيمة جبارة كبرى وإرادة لا تعرف القهرة وإرادة لا تعرف القهرة بجهادنا ونجند الوجدان والفكرا بدمائنا سنلون الفجرا ونروده يا أمتي نصرا بكفاحنا سنحول المجراء ونجند الوجدان والفكرا بدمائنا سنلون الفجر ونروده يا أمتي نصرا بكفاحنا سنحول المجرى قدمت لكم هذه المادة من موقع شبكة ملامح الإسلامية